كذبت ثمود بطعوها إذن بعت أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقية فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم فدم عليهم ربهم بهم فسوا ولا يخافوا